لفضيله رب محمد ZANG لفضيله <تصفيق> الدكتور صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصي. بالشهوات فسوف يلقون غيا Nah. يقول <تصفيق> الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حي 119. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لننزعن من كل شيعة Yeah. <laughs> Kam اهلكنا قبلهم من اثاثا ورئيا All